رَبَّنَا وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ الَّتِي وعدتهم وَمَنْ صَلَحَ مِنْ آبَائِهِمْ وَأَزْوَاجِهِمْ وذرياتهم إِنَّكَ أَنْتَ இ حكيم وقيم السئات ومن تكن السئات يوما اذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم انَّ الَّذِينَ كَفَرُوا يُنَادُونَ لَمَّا قُتِلُوا أَكَبَرُ مِمَّا قُتِلْتُمْ أَمْ فُسُقٌكُمْ إذْ دُعَوْنَ إِلَى الْإِيمَانِ فَتَكْفُرُونَ قَالُوا رَبَّنَا بَنَا أَمَتَّنَا ثَنَتَيْنِ وَأَحْيَيْتَنَا ثَنَتَيْنِ فَاعْتَرَفْنَا بِذُنُوبِنَا فَهَلْ إِلَى خُرُوجٍ مِنْ سَبِيلٍ ذٰلِكُم بِأَنَّهُ اِذَا دُعِيَ اللَّهُ وَحْدَهُ كَفَرْتُمْ وَإِن يُشْرَكْ بِهِ تُنْكِرُوا فَالْحُكْمُ لِلَّهِ الْعَلِيِّ الْكَبِيرِ ிகம் அயதியுனிருல கும்மினமரி கமயத்தலக் கவுள்ளமீனி فادعوا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يساء من عباده يوم التلاق يوم هم بارزون لا يخفى على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد القهار